صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا مس الإنسان دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو واجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من أصحاب النار أم من هو قادت انا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 الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 فوقهم ظللا من النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذين جتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا الله لهم البشرا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ألاك الذين هداه الله ألاك الذين هداه الله وألا هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف بنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أن من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن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 في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين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 فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون